فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفض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 يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا مِثْلَهُ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبعوا تبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولو لفضل الله عليكم ورحمته ما ذك منكم من أحد أبدا ولكن الله يزك. من يشاء والله سميع عليم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهادرين في سبيل الله واليعف وَالْيَصْفَحُ أَلَا تُحِبُّنَ أَيَّ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْضُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوا فِي الدَّنْهَاءِ وَالْمَنَافِقَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلَاةَ والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق وَيَحْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْخَفِيفَاتُ لِلْخَفِيفِينَ وَالْخَفِيفُونَ لِلْخَفِيفَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِالطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِالطَّيِّبَاتِ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 تأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل المؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكاهم إن الله خبير بما يصنعون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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائبعولتهن أو آبائبعولتهن أو أبنائهن أو أبنائبعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن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 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وَمَن يكرهن فإن الله من أجل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 هو لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلْمَاتٍ فِي بَحْرِ الْلُّجْيِ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ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 إن في ذلك لعبرة لأول الأبصار والله خلق كل دابة مما ف منهم من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 لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيب